بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الشر ال... لا. ال... لا مش الشيء، من شر ال... كيف تقرأ? مم. اقرأ من الفشب ايوه من شذ والوسواس القنناس سوف يسقودون الناس الذي وسطوا فيقودون الناس من الجن و الن